خرها ومستودعها كلٌّ في كتاب مبين كلٌّ في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ست ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل أيكم أحسن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 أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما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 ما كانوا يعملون؟ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَت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 يكونوا لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء اولئك لن يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاف لهم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 مثَلُ الفَريقين كالأَعمَى والأَصمّ والبَصير والسَميع هل, هل يستويان مثلاً هل يستويان مثلاً أَفلا تذكّون أَفلا تذكّون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 ك إلا الذين هم أراضٍ ناديا الرئى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربك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 فأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْوَلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْوَلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِيَّ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 ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون إنهم لا ق ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم ما ينصرني من الله إن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 119. فرئ أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا Allahu 'alaa mu bima fi amfushim. Allahu 'alaa mu bima fi amfushim. Inni idhal min al-‘alimين. Inni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 Kum.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 وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل وقالوا ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرساه 119. إن ربي لغفور رحيم 110. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا 111. وهي تجري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 ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 وَحَالَ ذَيْنِهِمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقِيلَ يَا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 ثم يمسهم منا عذاب أليم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنظم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 يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني يا قوم لا أفلا تعقلون أفلا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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضلونه شيئا. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضلونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيه. إن ربي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 وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَةٌ قَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ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 124. ورحمة منا ومن خزي يومئذ 125. إن ربك هو القوي العزيز 126. إن ربك هو القوي العزيز 127. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون ضيفي أليس منكم رجل رشيد فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ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 سجل ممضود. فلما جاءنا جعلنا عليها سفلاً وألقاها عليها حجارة من سجل ممضود مسومة عند ربك. سَوْمَةَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله ما لكم من إله غيره.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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء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 قم الى ما عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرم أنكم شقاقئ أن يصيبكم مث.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 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْ قَافِرِينَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا ان ربي رحيم ودود ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وان لنا راك فينا ضعيف قالوا يا شعيب ما نفقه Wahyu kasiran maa taqul, waa naalna raqfi na zaifa, waa naalna raqfi na zaifa, walola rahukal rjmana kama anta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 يقدم قومه يوم القيامة فأورده منار. يقدم قومه الورد المورود.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 ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد. من عليك منها قائم وحصيد.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 وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إن عاملون وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظرو إناموا انتظرو وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبدوه وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه